القصة الرابعة عندما وصلت أقمشة يمنية ووزعت على المسلمين عدلا ومساواة ولبس عمر بن الخطاب ثوبين لأنه كان طويل ولمس المسلمون ذلك لأن الأشياء كانت توزع علانية وصعد المنبر ليخطب ويحثهم على الجهاد مرتديا هذا الثوب وقال لهم اسمعوا وأطيعوا فقال له أحدهم لا سمع ولا طاع فقال له عمر في هدوء لماذا يرحمك الله؟ فقال الرجل بنفس الجرأة أخذت من القماش مثل ما أخذنا فكيف فصلته قميصا وأنت أطول منا؟ لابد أن هناك شيئا خصصت به نفسك ودافع عمر عن نفسه وناد ابنه عبد الله ليعلن عبد الله بن عمر أنه تنازل عن نصيبه لأبيه حتى يمكنه أن يحصل على قميص كامل يتمكن به من ستر العورة والاجتماع بالناس وجلس الرجل في هدوء من جديد وهو يقول الآن نسمع ونطيع القصة الخامسة على عادته في حرصه وعدله ورعايته لرعيته كان الفاروق رضي الله عنه ذات ليلة يطوف بأحياء المدينة يتفقد شؤون الناس ويتحسس فمر ببيت سمع منه صوت امرأة تقول لابنتها يا بني لقد قارب وقت الفجر فقوم امزج اللبن بالماء فردت لابنه ألم يأتك يا أماه نهي أمير المؤمنين عمر عن ذلك فقالت الأم بلا ولكن كيف يدري عمر؟ قالت البنت إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا فترك عمر رضي الله عنه علامة على جدار البيت ثم أمر ابنه عاصما أن يأتي هذا البيت ويخطب الفتاة إلى نفسه ويتزوجها فإنها ممن يخشون ربهم بالغيب ففعل عاصم ما أمر به فولدت له تلك الفتاة فتاة سميت ليلى تزوجها عبد العزيز بن مروان فأنجبت له عمر فكان عمر بن عبد العزيز الذي كان شديد الشبه بجده الفاروق يحذو حذوه ويترسم خطاه القصة السادسة أرسل كسرى ملك الفرس رسولا إلى المدينة يحمل رسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما وصل الرسول إلى المدينة سأل عن قصر الخلافة وكان يظنه قصرا كبيرا فوجد بيت الخليفة بيتا صغيرا ليس فيه دليل على فخامة الملوك فترقه ولم يجد عمر فسأل عنه فقيل له إنه ذلك النائم تحت تلك الشجرة فجاء إليه فوجده نائما متوسدا التراب وليس حوله حرس فقال رسول كسرى مقالته المشهورة عدلت فأمنت فنمت يا عمر